ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك وقود نار كد اخبى ال فرعون والذين من قبليه كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخَذَمُوهُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ مَثْوَاهَا قُلْ كَانَ لَكُمْ مَا يَتِمُّ فِي يَوْمَيْنِ الْتَقَتَا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 زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّوَائِمِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَادَاثِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمَسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذلك متاع الحياه الدنيا والله عندو حسن المآب قل اولن بكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري